استبشر سمو الامير عبد العزيز بن سعود ال سعود بنجاح العملية التي اجريت لصاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز فهادت قريحته بهذه القصيده سلامتك من كل شر ومكر يا من تهاطيب ال ومواشن سلامتك من كل شر ومكروب يا من تعطي بالوفا والشفا قبل خبا يا الظل بالغبا انه قبل خبا يا الظل بالغبا انه من الشعبا فلا الله جمله الخالق حبه وادام عزه بين خلقه الله جمله الخالق حبه وادام عزه بين بد بن جال المحبه تقوه حب بن جال المحبه تقوه <تصفيق> شعبنا حبت مجدال ما ما شعبنا حبت مجدال ما ما <تصفيق> مكان مهد الحب والمجد المدور مدتني دين من نداه مقامه مكالم أهل الحب والمجد مده مدتني دين من نداه مقامه قومة فاهدنا اللي يخصو ما احتحده قومة فاهدنا اللي يخصو فعلها على الفزع تيسبك انا فانا على الفزعاتي يسبك انا <تصفيق> فهدينا ضاقت عليهم ونادوا من لا ذبه يا وج متى ضاقت عليهم ونادوا من لا ذبه يا 19 ZNZWEKUN TOWglacturko ini hurdu, barakera du. Надоik jadant bur cannot hep dertal jele g길. takar, takar, lagire harakera du konta, estela. Azul mic bat berdi, alazkurot Marvelki بعزه كراما الله لا حج ما به على طيبه أخوه فارق على غيره بعزه كراما توارده مجد المواجيب أغره المواجي على الذي من ضيعة الرابع انسان عن الذي من باعت